مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 Surah al عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد, لهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 خذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صرافا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحق الله بها وكان الله على كل شيء قديرا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 عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء لم تعلموهم, لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أَلِيمًا إِذْ جعل الذين كفروا في قلوبهم الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجاهلية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 جاء الله آمين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تقافوا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 وسيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات